فارس إلى النار قال الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم إنهم لم يروا مثل صنيع فلان لقد فر الناس وما فر وما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه قال قال ومن هو فنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه فلم يعرف ثم وصف له بصفة فلم يعرف حتى طلع الرجل بعينه فقالوا ذا يا رسول الله الذي أخبرناك عنه فقال هذا فقالوا نعم فقال إنه من أهل النار اشتد الأمر على المسلمين حتى قال بعضهم أينا من أهل الجنة إذا كان فلان من أهل النار لكن صحابيا تطوع لاكتشاف الأمر وقال يا قوم انظروني فوالذي نفسي بيده لا يموت مثل الذي أصبح عليه ولأكون النصاحبه من بينكم ثم لحق بالرجل يشد معه ويقاتل خلفه حتى أصيب الفارس إصابة ظلي إن منها حتى مل من الألم فمَالَ إِلَى مَكَانٍ ثُمَّ نَزَلَ وَظَلَّ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيَّ ثُمَّ قَلَبَ سَيْفَهُ فَوَضَعَ قَبْضَتَهُ عَلَى الأَرْضِ وَرَأْسَهُ لِلْأَعْلَى ثُمَّ انْحَنَى عَلَى السَّيْفِ حَتَّى غَرَزَ رَأْسَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ثُمَّ أَلْقَى بِثِقْلِهِ عَلَيَّ حَتَّى تخترق صدره وخرج من ظهره فهوى على الأرض منتحرا يسبح في دمائه عاد الصحابي يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يكررها حتى وقف بين يدي نبيه فسأله صلى الله عليه وسلم وذاك ماذا؟ فقص عليه قصة الرجل ثم قال هو ذاك يا رسول الله يضطرب بين الضغاثه. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْمَلُ عَمْلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلْنَاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ نِهَايَةٌ كَارِثِيَةٌ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يُرْغِمْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ لم يدرك أن الحرب ليست سياحة أو مغامرات كما أنها ليست نصرا أو شهادة فقط بل ربما تكون أسرا أو إصابة أو إعاقة الجهاد ابتلاء من ألفه إلى يائه والصبر على جراحاته وإعاقاته جهاد آخر ففي يوم القيامة عندما يرى المسلمون المترفون نوعية القصور والمراكب والحدائق والهدايا التي توزع على أصحاب الابتلاءات المحتسبين يتحسرون فيتمنون لو قطعت أجسادهم في سبيل الله بالمقاريض وأن لهم مثل ما للمبتلين الصابرين أما الدنيا فلم تصف لابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأما أقدارها فمرهونة بالرضا والسخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط قصّة هذا المنتحر تشبه قصة جريح آخرة مرضه أخته في مكان آخر.